يا أيها الذين آمنوا كنوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْنَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَاءَ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا يَا الَجِهَةَ الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلِهِ وَمَن يَكْثُرْ بِاللَّهِ رَمَالِئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَلْيَزُمِ الْآخِرَ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليوفر لهم ليوفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما للذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأٍ بِهَا فَلَا تَقْعُدُ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُ فَلَا تَقْعُدُ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ